فَلَمَّا جَهزَهُ بِجِهَازِ مَجَالِ السِّقَايَةِ فِي رَحْلِ أَخِي ثُمَّ بَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ بَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء ابي حمل بعير ولمن جاء ابي حمل بعير ونبي زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما هو وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يا أخي ثم استخرجها ثم استخرجها يا أخي كذلك كذنَّى ليوسف كذلك كذنَّى ليوسف ما كان لياخذ أخاه ما كان لياخذ أخاه في دين الملك إلا إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرقا كله من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم